ميزها الله سبحانه وتعالى من بين الأمة ميزها الله سبحانه وتعالى على الجميع كنتم خير أمة أخرجت للناس إذن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام الذي هو رأس التميز وأسه وأساسه ومهما ابتغينا التميز من غيره فإن الدلة ستكون وصير التمييز شموخ التميز. في زمن الانكساب قوة في وقت الضعف عزة في عصر الدلة انطلاق في زمن التراجع شبات ذات في جيل التبالي حيوية في عصر الانكفار طموح في زمن الغثائية صدى التقوى بالرياض تقدم تجارب المتميزين <تصفيق> صمد رضي الله تعالى عنه ورحمه صمود الأبطال متميز. حتى قرن بالصديق في صموده فقد كان متميزا في الوقوف في وجه المحنة فقد تلي فصبر سجن فصبر بل منع من كل شيء تجارب. قال يا امي انا اريد ان اتدرب حتى لو قويت الخيط حتى لو جئت بحبل قوي ومتين اريد ان اسير عليه واتدرب متميز. قال فس ما تستطيع تطيح قال يا امي اتدرب واطيح على البلاط ولا اطيح يوم القيامة من الصراط في تجارب. النار هذه المرأة كانت تواجه الموت وليس بينها بين الموت إلا شعرة ومع ذلك كانت تنظر بمنظار المحافظة على خمارها حتى لا يصف ولو داستها متميزة. الأقدام عندما نجت من هذه الكارثة وإذا بها متميزة. لا ترى إلا انها قد حافظت على وجهها أن يراه الأجار لقد تعرض إلى القتل عدة مرات لقد تعرض إلى الضرب او ضرب عدة مرات لقد تعرض إلى الوحوش والتعابير عدة مرات وكل ذلك لا يثنيه عن عزمه في موضوعها وصلت الدعوة متميز ولقد أسلم على يديه مئات الآلاف من الأفارق في كذا بلد او كذا دل. تجارب وأنت يا أمي لا تصلي وأنت يا أمي تتبرجين وأنت يا أمي تسخرين بحجاب وأنت يا أمي وأنت يا أمي والله سبحانه وتعالى يبسط يده لك لتتوبي وأنت تحجمين ولا تمدين يدك إلى الله سبحانه وتعالى ليستجيب لك ويقبل التجارب. تجارب وجمع الجند وخطبهم وقال أنتم أحرار من أراد ان يذهب فليذهب و أن يبقى ليبحث عن الشهادة فليبقى ولم يذهب أحد تجارب المتميزين تجارب المتميزين محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه وهداه أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول وأن يجزي هؤلاء الإخوة الذين قاموا على تنظيم هذا الأسبوع الأسبوع التميز أسأله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في حسناتهم التي يلقونها في صحفهم يوم البعث والنشور أيها الأحبة تجارب المتميزين عنوان واسع عنوان فضفاض فهل يا ترى يكون الحديث عن تمييز الفرد أم تمييز الجماعة يا ترى هل الحديث سيكون عن تمييز الذكر أم الأنثى الطفل أم الكبير هل سنطرق التمييز الدنيوي أم التمييز الديني والشرعي هل سنطرق تمييز الكفار أم تمييز أهل الإسلام إذن ستلحظ أو تلحظ من خلال هذه الطروحات أن الموضوع متشعب وحصره في لقاء واحد وفي جلسة واحدة قد يكون من المستحيل وبالتالي فقد نظرت في الأمر وقررت أن يكون الحديث عن التمييز الفردي باعتباري أننا أفراد نشكل جزءا من المجتمع فإذا تميز الفرد مع غيره مع ثالث ورابع أدى ذلك إلى تميز الجماعة إذن الأصل في التميز هو تميز الفرد فكان التركيز عليه في هذا اللقاء وإن يسر الله سبحانه وتعالى فسحة من الوقت فقد معرج على بعض, على بعض من تميز الجماعة أو المجتمع أو التجمعات المعروفة التي لا بد من التذكير بتميزها وظهورها وبروزها أحبة الكرام لماذا نتحدث عن التمييز ولماذا نستعرض تجارب المتميزين أظن أيها الأحبة أن الإجابة على هذه القضية أو على هذه المسألة تتمثل في أننا أمة متميزة أمة ميزها الله سبحانه وتعالى من بين الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطة أمة ميزها الله سبحانه وتعالى على الجميع كنتم خير أمة أخرجت للناس إذن هذا التميز الذي أعطي لنا هو من الله سبحانه وتعالى ألا نقبل ما أعطانا الله فنتميز على غيرنا أقول نعم إذن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام الذي هو رأس التميز. وأسه وأساسه ومهما ابتغينا التميز من غيره فإن الذلة ستكون نصيبنا وأنتم تشاهدون وترون وتحكمون بين الماضي وبين الحاضر أحبة الكرام ما هو التمييز أو ما التمييز لعلي أكون قد تطفلت حقيقة على من سبقني في أمثال هذه المحاضرات عندما عرفوا التميز وبيّنوه ولكن لا بأس أن أعيد الكرة ولو بشيء فيه بعض الإيجاز فأقول أيها الحبة إن التمييز يعني التفوق على الأقران والظهور على الاتراب بكمال الصفات التي ترفع المرء وتعلي شأنه فتحليه من بينهم وتظهره عليهم بحسن سمته وهديه الفذ وخلقه النبيل وسلوكه المرموق وشخصيته المتميزة وإثراؤه في نفع أمته وخدمة دينه وهذه مسألة مهمة كذلك والإبداع في تربية ذاته ودعوة غيره إلى الحق الذي يحمله وظهور بصماته على من حوله إذن المتميز هو شخص اتسم بصفات ذاتية ونقل هذه الصفات الذاتية بعد أن طبقها على ذاته نقلها إلى غيره بأسلوب نقل مبدع فيه أي في نقله وفي توصيله إلى الآخرين حتى تكون الثمار يانعة وحتى تكون البصمات ظاهرة أحبة الكرام إن التميز. شموخ في زمن الانكساء إن التميز قوة في وقت الضعف إن التميز عزة في عصر الذلة التي نعيشها إن التميز انطلاق في زمن التراجع إن التميز اثبات ذات في جيل التبعية والتميز حيوية في عصر الانكفاء والتميز أحبة الكرام طموح في زمن الغثائية أيها الأحبة عندما نتحدث عن التجارب التي تميز أصحابها بها فإنه لا يفوتني أن أشير إلى أن هناك تميز عند أفراد عرفوا وعلموا ولكننا لن نطرق الحديث عنه, عنه. ذلكم هم الأنبياء الأنبياء والرسل فلقد كانوا متميزين في دعوتهم متميزين في جهادهم متميزين في اخلاقهم متميزين في تعاملهم مع الاخرين متميزين في عبادتهم متميزين في كل شيء التميز هو سمتهم التميز هو صفاتهم التميز هو سلوكهم واخلاقهم وعبادتهم وكل حياتهم ومع ذلك فلن نتطرق له لماذا قد يقول قائل لماذا أليسهم القدوة أليسهم المنار الذي ننظر إليه نورا يشع فنتأثر به ونتربى عليه أقول نعم ولكننا ولله الحمد والمنى نعرف الكثير عن هؤلاء الأنبياء وبالتالي فهؤلاء الأنبياء أثروا نتيجة لهذه المعرفة أثروا فيه الآخرين الذين جاءوا من بعدهم فنريد أن نعرف هؤلاء الذين تأثروا بهم كيف كان تميزهم بعد أن أخذوا من أنبيائهم ومن رسلهم أيها الأحبة لقد حرص الكل على التميز كل يريد أن يتميز الجميع يتمنى التمييز ولذلك عندما تسأل الأب ماذا أو على ماذا تخطط أثناء تربية ابنك فتجده يقول أريده أن يكون كذا وكذا المدرس يسأل التلميذ الصغير ماذا تحب أن تكون فيقول أحب أن أكون كذا وكذا فيذكر عملا أو وظيفة أو مجالا دعويا أو وظيفيا أو غير ذلك هنا تظهر مراحل التميز ولذلك يذكر في كتب التاريخ أن أحد المربين يقول كنا نعرف الطفل النابغ المتميز من خلال عبارة بسيطة يسيرة نرقب الطفل مع أقرانه فعندما يقول وهو يلعب من يكون معي أو يقول أنا مع من فإن قال من يكون معي فإن هذا الطفل قد ظهرت عليه علامة من علامات التمييز علامة من علامات الاستقلالية علامة من علامات القيادة والبروز والظهور لكن إذا كان متدربا على قول من أنا مع من أنا مع من فكأنه يرى أنه دون وأقل من غيره وبالتالي يبحث عن قائد ويبحث عن أصل ليكون له فرع فيقول نلحظ هذا من خلال هذا التعبير هو تعبير يسير وبسيط لكن وراءه مدلول أحبة الكرام تذكر كتب التاريخ أن هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله تعالى عنها زوج. أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا كانت متزوجة من الفاكه ابن المغيرة في الجاهلية والفاكه ابن المغيرة كان له أصدقاء وكان بيته مفتوحا وكانوا يعاقرون الخمر ففي أحد الأيام جلس هو وأصدقاءه ثم انتهت جلستهم وتفرقوا وخرج الفاكه آخر أو مع آخر من خرج وأحد هؤلاء الأصدقاء نسي شيئا في البيت فعاد ليأخذه وعندما دخل البيت وإذا بالفاكه يعود وإذا به يجد رجلا يخرج من بيته فجن جنونه زوجته خائنة زوجته زانية إنها تخونه مع صديقة فاتهمها بالزنا ثم طالت القصة وذهبوا إلى كاهن واستشاروا وكانت النتيجة أن برئت ثم قال لها هذا الكاهن كما تذكر كتب السير إنك تلدين ملكا يقال له معاوية وعنو أخذ الفاكه في يدها فرحا مسرورا فرفض قالت والله لأحرصن أن يكون من غيرك فطلقت منه وتزوجت بأبي سفيان ثم بعد ذلك رزقت بأبناء وكان منهم معاوية وكانت تلعبه فقالت لها امرأة إني أرى من باب الفراسة أنه سيسود قومه فقط قومه من قريش فقالتهم تكلته إن لم يسد إلا قومه فقو انظروا تريد أن تكون نظرتها لابنها أن يكون ملكا أو حاكما أو زعيما على قومه وغير قومه إذن البحث عن التمييز صورة موجودة ومعلومة ومعروفة منذ آماد بعيد وبالتالي فنحن ينبغي علينا أن نبحث عن التميز في ذواتنا في أبنائنا في أسرنا وعندما أذكر لكم صورا من التجارب لا أقول لكم إن هذه الصور هي صور أحاطت بكل ما هو أو بكل من هو متميز لا إن القلم والذهن والجهد لا يعجز أن يلم ولو بشيء يسير من هذه التجارب ولكن حسبي أنها وقفات حسبي أنها دروس وعبر حسب أنها مفاتيح لقراءة ومتابعة سير هؤلاء المتميز أحبة الكرام سأذكر عنوين متعددة وسأذكر صورا تحت كل عنوان كل عنوان يرتبط بصورة أو صورتين من صور التميز وقد تكون بعض هذه الصور معلومة بالنسبة لكم وقد تكون بعض من هذه الصور قد مرت عليكم قراءة أو سماعا أو غير ذلك ولكن هذا لا يمنع أن تذكر لأن هناك من لم يعرفها هناك من لم يقراها هناك من لم يسمعها فأبدأ أولا بالصورة الأولى التميز في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كل الصحابة كانوا متميزين في طاعة المصطفى عليه السلام كل الصحابة كان لديهم هذا التوجه بشكل شبه كلي ولعلي أذكر لكم صورة لم تكن في الذهن أو لم تكن مكتوبة الآن ولكن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل في أحد, في أحد, في أحد الأيام على أخيه في البيت فلم يجده فوجد ابن أخيه وكان يحذف بالحصى وضع له علما يريد أن يصيبه داخل البيت فقال له يا ابن أخي لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف بالحصى وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن ثم خرج وترك وعاد من الغد زائرا لأخيه فعندما دخل وجد هذا الابن يحذف بالحصى أي أنه قد ضرب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائد فغضب عبد الله بن مغفل غضبا شديدا وقال لابن أخيه أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وتعود والله لا أكلمك أبدا إذن انظر إلى صورة من صور الطاعة صورة متميزة من صور طاعة هؤلاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أريد أن أشير إليه هنا هو ما حصل من الصديق رضي الله تعالى لأنها تعد صورة متميزة عندما توفي عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه إلى الرفيق الأعلى ما الذي حصل؟ ارتدت العرب ارتدت العرب وبدأ زعماء بعض هذه القبائل المرتدة في التخطيط لغزو المدينة الإضطراب الحاصل في المدينة ومحاولة الاستلاء عليها وإعادة الكيان الكفري مرة أخرى إليها وفي هذه اللحظة جاءت الاخبار إلى الصديق رضي الله تعالى عنه أن الروم قد علموا بحشود الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتسيير جيش أسامة فحشدوا حشودهم وأعدوا عدتهم فجاء الصحابة إلى الصديق وقالوا له يا أبا بكر أنت ترى أن العرب رمتنا عن قوس واحدة وأن الروم قد استعدوا بما لا قبل لنا به فما رأيك الآن؟ نتدارس الأمر فطرحوا عليه مجموعة خيارات الخيار الأول ابتدأوا به قالوا لا تسير جيش أسامة ابقي جيش أسامة ونوجه هذا الجيش لحرب أهل الرجل والخيار الآخر الذين ارتدوا قسمين القسم الأول الذين رفضوا أداة الزكاة فقط لكنهم أقروا بأركان الإسلام والقسم الآخر هم الذين قرروا ترك الإسلام جملة وتفصيلة ومهاجمة المدينة إذن المطلوب الآن نترك الروب ونترك الذين أسقط الزكاة ونوجه الجهود فقط للذين ارتدوا ردة كليا فماذا فعل الصديق؟ طبعاً نظر يمنة ويسرة وإذا بالجميع قد أطبقوا على هذا الرأي وبقي وحيداً ليس معه أحد يؤيده في رأيه الذي كان في ذهنه فهل تراجع؟ هل توقف؟ لا إنما قال للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي في آخر لحظة من لحظات حياته بأن أسير جيش أسامة وأمنعه أنا لا يكون هذا أبدا وأرأوا فيه الإصرار إصرار ماذا؟ إصرار الطاعة إصرار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأمر فقالوا له إذن يسير جيش أسامة لكن بقيت مسألة حروب الردة لماذا لا ترضى بهؤلاء الذين تركوا الزكاة نرضى منهم بالصلاة والحج والصول وبعد ذلك نتفرغ لهم عندما يستتب الأمر قال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالة مما كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه إذن القضية أن كل من ترك دين الله جملة أو جزء يعني كلا أو جزءا لا بد أن يقاتل فسارة الجيوش جيش أسامة في جهة وجيوش خالد في جهة وإذا بالعرب يقولون إن حال المدينة غير ما كنا نتوقع لو كانوا ملقين لنا بالا لا أبقوا جيش أسامة ووجهه لنا لكن يوجهونه للروم ذات القرون الذين يشكلونه في جيوشهم يتشكلون بمئات أو بعشرات الألوب هذا يدل على أن العرب لم يلقوا لنا بانا عند ذلك نكس كثير منهم عن ردته وخاف كثير منهم من مهاجمة المدينة فكان هذا أول خير يقطف إذن أحبة الكرام لنا درس في هذا التمييز تمييز الطاعة عند الصديق ظهر في هذه الصورة وما أكثر الصور التي أبرزها الصديق رضي الله تعالى عنه في تميزه فيما يتعلق بالطاع الصورة الثانية من التميز التميز في مواجهة المحلة التميز في مواجهة المحلة في مواجهة الابتلاء في مواجهة الثبات على الحق دعونا نأخذ صورة واحدة وهي صورة إمام أهل السنة والجماعة الامام المتميز أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كلكم تعرفون قصته ولكن لا بد أن نربط قصته بالتميز أحمد بن حنبل لم يبقى معه أحد الجميع تخلى عنه الجميع تابع القيادة الجميع تابع الزعامة الجميع خاف من التبعات الجميع خاف من البناء ولم يبق إلا هو وعدد يسير, وعدد يسير من الناس هؤلاء الناس كلهم زاحوا إما أن يكونوا قد قتلوا أما هو فأصر عندما رأى أنه لم يبق إلا هو أصر أكثر من الفترة التي كان معه بعض الأشخاص وخاصة محمد بن نوح الجندا سيغوري رحمه الله أحمد بن حنبل عندما طولب بأن يقول أن كتاب الله مخلوق غير منزل علم وعرف أن هذه المقولة وراءها ما وراءها وأن هذه المقولة تجر إلى شر ليس باليسير وبالتالي أصر على مقولته ولم يكني كما كنا غيره لم يكن إن هذه وهذه وهذه وهذه يقصد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مخلوقة ويقصد بذلك أصابعه لم يقل هذا إنما أصر على التحدي تحدي من؟ تحدي ولاة الأمر أقول الحق أحق أن يتبع القضية ليست قضية مجاملة القضية ليست قضية مساوة القضية هي قضية حق لا بد أن يقال وعندما حاول معه البعض قال انظر الى الخارج وكان في سجنه فنظر واذا عدد كبير من الناس وقوف قال ان هؤلاء يريدون مني كلمة واحدة في الموافقة فيما يتعلق بما طلب منه فسينقلونها عني وسأكون انا سببا في فساد هؤلاء جميعا ولذلك صمد رضي الله تعالى عنه ورحمه صمود الابطال حتى قولنا بي الصديق في صبوده الصديق كان وحيدا وكان أحمد بن حنبل وحيدا ما نقارنه لا نقارن هذا الرجل الصالح بهذا الصحابي ولكن نقول المقارنة في ذات التمييز في ذات القضية ممكن أن نشير كذلك إلى تمييز ابن تيميا رحمه الله تعالى ورضي عنه فقد كان متميزا في الوقوف في وجه المحنة فقد اكتليا فصبر سجن فصبر بل منع من كل شيء ولكنه كان يقول ماذا يفعل اعدائي ماذا يفعل اعدائي مهما فعلوا فلن يخرجوا بنتيجه فان قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه وكذلك يقول وسجني خلوه وبستاني في صدري علمه في صدره قرانه في صدره حديثه في صدره اذا الخير الخير كله قد جمعه في هذا الصدر فماذا يصنع اعداؤه يمنعون عنه الطعام والشراب يمنعون عنه الخروج والذهاب والاياب كل ذلك لا يعد شيئا بجانب الخير الذي يحمله ولذلك صبر وصبر فكتب الله له هذه او هذا القبول وهذا النفع وهذا الخير الذي ربما اقول ثماره لا يمكن أن يحصيها ويعدها عاد من انتشار كتبه وعلمه وخيره في أسقاع المعمور أحبة الكرام الوقفة الثالثة التميز في طلب العلم وما أكثر التميز في هذا الباب أريد أن أشير إلى موقفين اثنين موقف قديم وموقف معاصر أما الموقف القديم فإنه لعالم علم بارز بارز ظاهر هذا العلم جاء من أقاص الدنيا من الأندلس عندما سمع أن أحمد بن حنبل متميز فأراد أن يكون متميزا بارتباطه بمتميز فضرب المسافات الطويلة سفرا وارتحالا سفنا إلى أن وصل إلى بغداد من الأندلس وعندما وصلها وإذا به يصدم يصدم نعم يصدم في أن الإمام أحمد بن حنبل قد منع من الحديث منع من التذكير منع من الدروس منع من المحاضرات فياترى هل أصيب هذا الرجل بصدمة فتوقف وعاد إلى بلاده لا لقد بدأ في التخطيط للأخذ من هذا الإمام العالم. ذهب إليه وعرض عليه حاله فأعطاه الشيخ رحمه الله خطة يسير عليه بقي ابن مخلد الأندلسي جاء إلى مغداد فقيرا لا يحمل, لا يحمل مالا ولا يعرف أحدا ولا يصادق ولا ولم يصادق أحداً حتى يكسب الوقت فكان يقول عن نفسه أنه يخرج في الصباح إلى البرية فيحتق ثم يبيع الحطب في الضحى ثم بعد ذلك يأخذ ما تيسر من المال فلا يجمعه الدرهم على الدرهم إنما كان ينفقه في مصالح. هل مصالحه هي الكماليات؟ لا درهم؟ إيجار للغرفة التي يسكنها ودرهم أكل وشرب له طوال اليوم والباقي يتصدق به إن باع ذاك اليوم بثلاثة دراهم أو أربعة أو خمسة تصدق بالباقي ولم يبقي عنده إلا ما يهمه ثم بعد ذلك أعد نفسه لصلاة الظهر ثم صلى الظهر وأكل قليلا من الطعام ثم نام قليلا لأن ورائه مشوار علم طويل وبعد أن يستيقظ يذهب إلى بيوتات الناس ويطلب منهم القدور يقول أعطوني قدوركم أو نظفها لكم بدون مقابل لكن بشر أن أأخذ سوادها حتى يستخدمه حبراً للكتابة ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ويحضر درساً بعد المغرب في أحد المساجد وعندما يؤذن العشاء ويؤد الصلاة يرجع إلى بيته ويتنكر يتنكر نعم يلبس ثيابا رثة ويأخذ معه عصى ويربط في هذه العصى بقجة فيها ثياب كأنه فقير كأنه عابر سبيل كأنه إنسان يشحد لكنه يشحد العلم فيطرق باب الإمام أحمد ويقول فقير إلى الله هو يعرفع صوته كل من سمعه ورأى هيئته يعرف أنه فقير فيدخل عند في بيت الإمام ويجلس عنده وهو يكتب والإمام يحدث ويكتب ويكتب حتى تمتلئ الألواح التي معه ثم يعود إلى بيته فرحا جذلا لما حمل ويحفظها إلى آخر الليل ثم بعد ذلك ينام بعد أن يؤدي ما شاء الله له أن يؤدي من الصلاة ليأخذ بعض من الراحة ثم إذا استيقظ بعد الفجر راجع ألواحه مرة أخرى وحفظها عن ظهر قلب ثم بعد ذلك هيئها للمحو وانتقل بعد ذلك إلى شغله الآخر أو تكرار الشغل فيما يتعلق بالاحتطاب وغيره في فترة وجيزة من الزمن وإذا به يكون محدث الأندلس وإذا به يجمع مسندا ضخما جدا يعد أعظم مسند, مسند حديث على وجه الأرض ولكنه فقد مع من فقد من كتب السلف عندما طبعا قامت الحروب في الأندلس بين الطوائف والفرق في ذاك الزمن حتى أن كتب التراجع تذكر أن هذا الإمام العلم قد جمع من أحاديث أبي هريرة ما يقارب الخمسة آلاف وثلاثمائة تقريبا أو خمسة آلاف وسبعمائة حديث. يعني فقط لأبي هريرة لوحده إذن كيف جاء هذا العلم جاء عن طريق التمييز عن طريق التمييز الذي تميز به بعمله بضغطه على نفسه بتنظيم وقته وهذا يدعونا حقيقة إلى نقلة جانبية صغيرة فيما يتعلق بالتميز في الحفاظ على الوقت التميز في الحفاظ على الوقت يذكر أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان متميزاً في حفاظه على وقت حتى أنه كان لا يستقبل أحداً إلا للضرورة فإذا استقبل أحداً للضرورة وليس هذا الاستقبال متعلق بمدارسة علمية أو مسائل فقهية أو تعلم أو تعليم فإن الإمام ابن الجوزي كان يستغل الوقت في عمل أمور تدعو أو تساعد وتساهم في العلم بطريقة لا يحتاج فيها إلى أعمال فهم وعقل وذكاء ماذا يفعل؟ يقول إذا جاءه أحدهم ودخل وبدأ يتحدث ويتكلم يقول أن شغل أنا بلساني وبسمعي معه ولكن يدي تقطع الورق ويدي الأخرى تبري الأقلام ويدي التا... ويدي ال... ومرة أجهز الحبر وأعده للكتابة أو للدروس أو المتابعة فيقول يخرج هذا الإنسان الزائر وقد استفاد وأفدت نفسي كذلك انا بهذه التهيئات لما يستقبل من العلم إذن قضية استغلال الوقت والاستفادة من الوقت هذا منهج كذلك سار عليه السلف وهذا المنهج تميز به بشكل مميز واضح حتى أن أحدهم أي أحد السلف ناداه شخص آخر ليكلمه فقال أريد أن أعرض عليك مسألة وهو يعرف أن هذا الإنسان من السطحيين فقال له أمسك الشمس حتى أكلمك لماذا؟ لأن الوقت يمضي ولأن الوقت يجري ولأن الزمان لا يتوقف وبالتالي لا يريد هذا الإنسان من هذا الزمن أن يضيع, يضيع عليه سبهللا لا يستفيد منه ولو نظرنا إلى حالنا أحبة الكرام لوجدنا أن الأوقات تضيع لا نقول بالدقائق ولا بالساعات بل بالأيام والشهور لا نستفيد منها بأي صورة من الصور ولذلك كان السلف يحرصون على تنمية قاعدة ليكن يومك خيرا من أمسك وغدك خيرا من يومك هذا هو المنهج الذي ساروا عليه في تنظيم أوقاته أحبة الكرام أذكر فيما يتعلق بالتميز في طلب العلم أن لدينا في الكلية طالب أصيب هذا الطالب بحادثة حادثة سيارة فأصيب بشل الرباع والشل الرباع هذا جعله لا يتحرك أو جعل جسده جامد لا يتحرك إلا رأسه فقط إلا الرأس والرقبة أما باقي الجسد فهو عبارة عن كتلة لحم كتلة لحم وهذا الطالب كافح حتى درسه في الكلية كان يتحرك بكرسي يحركه بلحيته يحركه بلحيته فإذا أراد أن يتقدم ضغط زرا وإذا أراد أن يتوقف ضغط زرا آخر بالنحية وإذا أراد أن يذهب يميناً أو شمالاً بنفس الطريقة وإذا أراد أن يركب المصعد أخذ عصى أمام يعني وجشه وبأسنانه ضغط على زر المصعد وإذا ركب المصعد ضغط على الزر الذي يريد الدور الذي يريد وإذا أراد أن يذاكر وضع الكتاب أمامه ثم بدأ يفتح صفحاته بلسانه لاحظ بلسانه يقلب الصفحات ويقرأ وبعد ذلك طبعا. بعد هذا الجهد والعناء تسأله هل أنت سعيد يقول والله إني في سعادة لا تعدلها سعادة لا تعدلها سعادة أقول هل تقول هذا من باب التعزي هل نفسك قال لا والله والله إني أقولها من قلبي ومن كل قلبي إنني في سعادة لا تعدلها سعادة على الرغم من أنه فقد كم هائل من لذات الدنيا إلا أن لذات أخرى تطغى على لذات الجسد بقيت في قلبه وفي ضميره وفي عقله وفي فكرة وجعلته فعلا يشعر بهذه السعادة وقد تخرج هذا من كلية إصول الدين ونال درجة يعني متميزة كذلك جيد جدا بالنسبة لرجل مصاب بهذه الإصابة هذا يعد تميزا في طلب العلم أحبة الكرام دعوني أخرج قليلا وأذكر لكم تميزا سمعته قبل قبل البارحة او البارحة عن طفل صغير هو موقف ساذج لكنه متميز لكنه متميز هذا الطفل الصغير في المرحلة الابتدائية في المراحل الأولى أنا ما أدري حقيقة في أي مرحلة لكن يبدو والله أعلم أنه في ثاني أو ثالث ابتدائي او أولى ابتدائي ربما المهم هذا الطفل الصغير كان يستمع إلى المدرس وهو يحدثهم عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة وعن الصراط وما في الصراط وكيفيته وأوصافه وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأن الذي يجتازه سيدخل الجنة وأن الذي لا يستطيع اجتيازه سيسقط في النار فهذا الولد الصغير فهم هذه المعلومات وذهب إلى البيت وهو متأثر بها وأراد أن يعمل تجربة هذه التجربة عجيبة فعلا تقول أمه دخلت إلى ابني وإذا به قد ربط خيطا دقيقا من الخيوط التي تخاط بها الثياب من عروة الباب إلى الجهة المقابلة للباب خيط صغير ثم بعد ذلك حاول شوف على صغري حاول أن يضأ الخيط يريد أن يضأه ولا يسقط فضحكت أمه ماذا تفعل هذا الخيط لا يحملك فقال طيب الصراط يوم القيامة هو أدق من الشعر وأحد من السيف فكيف يحملنا فقالت ذاك أمر يختلف عن هذا الأمر ما في الآخرة يختلف عن ما في الدنيا قال يا أمي أنا أريد أن أتدرب ولو قويت الخيط قليلا يقول هكذا حتى لو قويت الخيط حتى لو جئت, جئت بحبل قوي ومتيل أريد أن أسير عليه وأتدرب قالت بس ما تستطيع تطيح قال يا أمي أتدرب وأطيح على البلاط ولا أطيح يوم القيامة من الصراط في النار يعني بساطة لكنها تميز تميز فعلا هذه النظرة من هذا الطفل الصغير تعطيك دلالة على أن هذا الطفل بعبارته السادجة إلا أن فيها عمقا ربما لا يفهمه الكبار أحبة الكرام ننتقل إلى صورة أخرى من صور التميز التميز في الدعوة أريد أن أذكر أمثلة معاصرة من هذه الأمثلة المعاصرة بدون ذكر أسماء تقول فتاة يافعة كنت حاجة مع أهل وذهبت أنا وأخي لنرمي الجمار تقول وفجأة وإذا بي في شدة الزحام أسقط تقول عندما سقط وإذا بالأرجل تطأني فتشهدت وغطيت وجهي بخماري وتمسكت به حتى لا أتكشف أو ينكشف وجهي وأنا أتشهد أخي كان قويا فحملني بقوة وأنقذني من الموقف فعندما رأيت الحياة كما تقول بعد أن رأيت الموت تقول نطقت بكلمة لا أعرف كيف نطقت بها قلت الحمد لله أن وجهي لم ينكشف عبارة بسيطة لكنها تميز صورة يسيرة لكنها تميز في محافظتها على خمارها هذه المرأة كانت تواجه الموت وليس بينها وبين الموت إلا شعرة ومع ذلك كانت تنظر بمنظار المحافظة على خمارها حتى لا يسقط ولو داستها الأقدام عندما نجت من هذه الكارثة وإذا بها لا ترى إلا أنها قد حافظت على وجهها أن يراه الأجانب إذن هذا تميز؟ أقول نعم تميز وهذا التميز ممكن أن ندخله في باب دعوة الذات وممكن أن ندخله في باب تميز النساء وكما نعرف أن التميز ليس خاصا بالرجال دون النساء ولألا هناك قصة اطلعت عليها في إحدى المواقع في الأنترنت في هذا اليوم هذه القصة أعطيكم خلاصتها في تميز النساء تقول هذه البنت واسمها فاطمة كما ذكر في القصة تقول إنها كانت جالسة مع أمها في البيت فزارتهم امرأة أو جارتهم فسلمت على الأم وأخذتها بالأحضان أما فاطمة فلم تسلم الجارة مدت يدها بحرارة لفاطمة فلم تلقي لها بالا ولم تقدم لها يدها ولم تعرها أي اهتمام فغضبت الأم غضب شديد ولكنها كتم فقالت قومي قوم سلمي على جارتنا فلم ترقبانا حتى للأم فأحست الجارة بأنها صدمت وبأنها عاشت إهانة ما بعدها إهانة فقالت لعلي زرتكم في وقت غير مناسب أنا أستعد وأرادت أن تخرج فقامت فاطمة وذهبت إليها وأخذتها بلاحظان وقبلت رأسها وقالت اعذريني فإنني أخطأت بحقك ولا أعلم يعني هل تسامحين النآل أو لا المهم انتهت العملية على أو القضية على المسامحة وعادت الأمور إلى مجالها وانتهت الزيارة واختلت الأم بابنتها فبدأت تظهر غضبها لماذا فعلت هذا الفعل؟ قالت يا أمي أنا أقلدك أنا أفعل مثل ما تفعلين قالت أنا الأم تقول هذا أفعل هذا الفعل لا أذكر أنني فعلته قالت لا إنك تفعلين هذا الفعل كل يوم بل وكل ليلة قالت كيف أنا يمد إلي أحدهم يده ولا أسلم عليه لا يمكن هذا ولا يحسن قالت كل يوم كل ليلة فاستغربت الأم قالت الله سبحانه وتعالى يقول عنه مصطفى عليه السلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها وأنت يا أمي لا تصلي وأنت يا أمي تتبرجين وأنت يا أمي تسخرين بحجابي وأنت يا أمي وأنت يا أمي والله سبحانه وتعالى يبسط يده لك لتتوب وأنت ولا تمدين يدك إلى الله سبحانه وتعالى ليستجيب لك ويقبل توبتك فأنا أقلد مثلك فكان تميزا في الدعوة تميزا في الموعظة تميزا في المناصحة والنصيحة أدى ذلك إلى بكاء الأم ثم بعد ذلك توبتها من فعلتها وعودتها إلى الحق من النماذج حقيقة التي تتميز في الدعوة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط عبد الرحمن السميط مسؤول عن لجاة متعددة كلها تنصب في الإغاثة والتعليم والدعوة في أفريقيا عاش سنين طوال وعايش مآسي وأهوال هذا الرجل لو تقرأ ما كتب وما يكتب عن الجهود المبذولة في تلكم البلاد لرأيتها العجب العجب وما ذلك لازال صابرا صامدا متعبا نفسه مشقيا جسده في سبيل مرضات ربه هذا الرجل يعد نموذجا في الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى عندما يحدثك عن الماسات التي يراها تقول انه بعد هذه الماساه سيعود الى بلاده ويلزم بيته ويريح ويترك المجال للاخرين لا كلما زادت المآسي قسوة كلما زاد حرصا على اقتحام هذه الأهوال لنشر الخير في كل مكان لقد تعرض إلى القتل عدة مرات لقد تعرض إلى الضرب أو ضرب عدة مرات لقد تعرض إلى الـ الـ الـ الوحوش والتعابير عدة مرات لقد لقد وكل ذلك لا يثنيه عن عزمه في مواصلة الدعوة ولقد أسلم على يديه لا أقول الآلاف ان قلت الآلاف فقد ظلمت بل ولا أقول عشرات الآلاف كذلك إن قلت ذلك فقد ظلمت إنني أتخيل وأتوقع أنه قد أسلم على يديه مئات الآلاف من الأفارقة في كذا بلد أو كذا دولة أليس هذا يعد متميزا أقول نعم إنه متميز فعلينا فعلا أن نقرأ سيرته ومنهجه ولو أنه حي ولكن ولو أن الحية لا تؤمن عليه الفتنة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعاً أثبات على الحق فأقول هذا الإنسان يعد متميزاً في منهجه في طريقته في أسلوبه في دعوة غيره إلى دين الله سبحانه وتعالى أحبة الكرام من صور التميز الأخر التميز في حب الجهاد التميز في حب الجهاد هذا الأمر ربما أقول التاريخ الإسلامي مليء بهذا النوع من التمييز مليء ولا يمكن أن تجد كتابا تاريخيا إلا وقد احتوى على عشرات النماذج من هذه الأمثل لكن أعطيكم صورة أو إثنتين حول هذه المسألة حول قضية حب الجهاد والحرص على الجهاد أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رجل كان كبيرا في سنه في وقت أعلن النفير فيه أن الجيش المسلم سيتجه إلى القسطنطينية كان كبيرا وعاجزا ويقارب سنه ويكاد يقترب سنه من التسعين ومع ذلك فقد رآه أبنائه يعد العدة لأسفل الالتحاق بالجيش قالوا أين تذهب إنك عاجز إنك كبير إنك متعب إنك مريض قال ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافاً وثقالاً فلا أرى الله سبحانه وتعالى إلا وقد استنفرنا جميعاً وأصر على الذهب وذهب وبذل وجاهد ثم رأى أن المنية بدأت تقترب فأوصى أن يدفن في أسفل سور القسطنطينية لكن الأمر صعب الآن وخطير كيف يدفن في أسفل السور والروم من فوق السور يضربون بالسهام والرماح والنبال والحجارة ولكن يزيد ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أصر على أن يدفن كما أوصى وفعلا دفن ثم أرسل ملك الروم لسالة سخرية إلى يزيد يقول له كنت أتوقع أن والدك اللي هو معاوية كان ذكيا عندما رمى بك إلينا ولكنني علمت الآن غباءك وغباء والدك إنكم عندما ترجعون فإننا سنخرج صاحب نبيكم ونصلبه ونرمي جثته للكلام فأرسل له رسالة أي يزيد وقال له إن هذا الأمر لم يغب عني فوالله لو سمعت أن أحدا تعرض لقبره بأدنى سوء فاسمع فلن يبقى في بلاد الإسلام كنيسة إلا وهدم ولا نصراني إلا وقتل عندما رأى ملك الروم هذه الصورة من العزة التي كتبها يزيد عند ذلك رد الجواب عليه مرة أخرى وقال لقد خاب ظني وعلمت سوء فراستي طبعاً هذه المسألة أي قضية حب الجهاد عند أبي أيوب تعطينا صورة أن شباب وأقوياء ومع ذلك تجد البعض لا يحدث نفسه حتى بالجهاد لا يحدث نفسه حتى بالجهاد ولذلك أنا أقول إن صور الجهاد وما يتعلق به من قصص ومن مواقف ومن مواقع حبذ أن تكون منهجا تربويا مستمرا مع ابنائك وخاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على أمة الإسلام من كل حذب وصوب بكل الطريق وبكل صورة وبكل منهج وبكل كيفية وانطلت كثير من حيال هؤلاء الأعداء على الأمة واستطاعوا تمرير هذه المخططات بالصور التي يريدون وكنا نحن الأذلة نتيجة لهذه الحرب الشعواء من قبل هؤلاء الأعداء أحبة الكرام من صور التميز كذلك التميز في العدل التميز في العدل فإن العدالة رمز لأهل الإسلام رمز لاهل الإسلام ومن مناهج أهل السنة والجماعة التي يستقونها من قول الله تعالى ولا يجزمنكم شناءان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى العدل حتى مع الأعداء العدل حتى مع الخصوم العدل حتى مع المخالفين العدل هو أساس بنوا عليه حياتهم كلها أعطيكم صورة واحدة عندما حاصر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه راما هرمز وكاد أن يفتحها وإذا بأهلها يخرجون إليه ويتقدمون إليه بطلب الصلح فيوافق ويوقع العقد على الصلح وفي لحظة التوقيع وإذا بالصائح يصيح أننا دخلنا المدينة من خلفها وفتحناها عنوى فقالوا له لقد جف القلم وطوية الصحب لقد وقعنا العقدة وبالتالي على هؤلاء الذين دخلوها أن يخرجوا منها فرأى أبو موسى أن الأمر قد انتهى ليس بالصلح ولكن بالفتح فدخلها وغنم غنائمها ونتيجة لذلك خرج زعماء هذه المدينة إلى الفاروق وعرضوا عليه القضية وعرضوا عليه الأمر فأرسل الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الموسى يسأله عن كنه القضية وتفاصيلها فأخبره فأخبر بكل ما يتعلق بها وعندما أخبره رأى أن الحق مع أهل المدينة عند ذلك أمره بأن يخرج منها وأن يعيد كل شيء أخذ من أهلها إليهم وفعلا أعيد كل شيء ثم أعلن الأشعري رضي الله تعالى عنه لأهل المدينة هل بقي لديكم شيء؟ قال رجل كبير في السن نعم بقي لدي غطاء قدر لم أعثر عليه فقال للجيش ابحثوا عنه ونقبوا عنه فوجده أحد الجند تحت شملة من شملاته أو شملات بعيره قد اختفى أو دخل بين طياتها فأخرجه وأعاده إليه عندما رأى أهل هذه المدينة هذا العدل الذي لا يمكن أن يصوء صدق ولا يمكن أن يتصور عند ذلك أعلنوا الإسلام ودخلوا جميعا في دين الله سبحانه وتعالى بعض صور التميز وتلحظون أن الوقت الآن بدأ يمضي وبسرعة وصور كثيرة ومتعددة أنتقل إلى صورة أخرى هي التميز في البحث عن الحقيقة والتميز هنا يتمثل في صور متعددة سأشير إلى صورة واحدة يعني عندي عدة صور مثلا سلمان الفارس هي من الصور المتميزة هناك صورة لزيد بن عمر بن نفيل رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى على اعتبار أن الرسول عليه السلام ذكر أنه يبعث أمة وحدة زيد بن عمر بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة كان ممن طبعا كان يعيش قبل الإسلام في قبيلته قريش وكان هذا الرجل أي زيد متميزا بالبحث عن الحق فاجتمع يوم من الأيام مع ورقه بن نوفل وأميه بن أبي الصلت الثقفي وعثمان بن الحويرث وبدأوا يتناقشون الوضع الذي يعيشه أهلهم من ناحية عبادة الأصنام والذبح لها والدعاء لها فكلهم يعني اتفق على أن هذا المنهج خطأ وأنه لا يمكن أن يقبل العقل أن هذا الصنم هو الخالق الرازق المحي المميت إذن لا بد أن يكون هناك دين صحيح وهذا الدين الصحيح لا بد أن يكون في ناحية من الأرض فهلما لنبحث عنه فذهب فقرروا البحث عن هذا الدين والالتقاء من العام القادم في نفس اليوم وفي نفس المكان وفي نفس اللحظة وفعلا ذهبوا وبعد سنة كاملة وإذا بهم يعودون ويطرحون النتائج وإذا بورقة يقول أما أنا فقد تبين لي أن النصرانية هي الدين الصحيح والدين الصحيح هو دين النصارى وعند ذلك تنصر وصار نصرانية أما أما أميه بن أبي الصوت فإنه عندما ذهب إلى هناك أي أماكن تواجد الأشخاص الذين لديهم علم أخبروه أن هذا زمان مبعث نبي وظهور نبي وهذا النبي الذي سوف يظهر في هذا الزمان ستكون من صفاته كذا وكذا فرأى أميه أن بعض من هذه الصفات تنطبق عليه فآمل ورجى أن يكون هو نبي هذه الأمة وقال لأصحابه هذا الكلام وأنه يعد نفسه ليكون هو النبي المنتظر وعندما بعث عليه السلام حسده وكفر به أما زيد وعثمان فقالوا لنا أن الدين الصحيح هو دين إبراهيم عليه السلام ولكن لم نعرف لم نعرف أي شيء عنه فقرروا العودة مرة أخرى إلى البحث والالتقاء في العام القادم فذهبوا. أما عثمان بن الحويرد فانقطعت أخبار ولم يعرف له أثر أما زيد فعاد بحسب الموعد إلى مكة وقد علم من خلال اخباريات الرهبان والأحبار في بلاد الشام أن هناك نبي سيبعث في مكة وهذا أوان بعتته وعندما اقترب من مكة وإذا بقبيلة معادية لقريش تقبض عليه لتقتله سأراً من قتل أحد أتباعها وعندما رأى أنه سيقتل نظر إلى السماء وقال اللهم إني على دين إبراهيم ثم قال عبارة, وقال عبارة أخرى قبلها والله لو كنت أعلم أن دين إبراهيم في ناحية بعيدة من الأرض لا ضربت له آباط الإبل أو لها آباط الإبل ثم قال اللهم إني على دين إبراهيم ثم قتل سأل سعيد والده سال سعيد الرسول عليه السلام عن والده فقال ذلك ذاك يبعث أمة وحدة, أمة وحدة وفي رواية كذلك أنه من أهل الجنة إذن هذا الإنسان انظروا ماذا أمضى أمضى عامين كاملين متتابعين في أيامها ولياليها في البحث عن الحقيقة واستطاع أن يصل إليها ومات عليها على هذه الحق صورة أخرى من صور التميز حقيقة أحببت أن أشير إليها وهي التميز في القراءة هي لطيفة أو ضريفة من الضرائف أو اللطائف التي تذكر عن تميز بعض الأشخاص في القراءة ومحبة القراءة لأن القراءة هي أساس العلم القراءة هي بدايات التميز ولا يستطيع أن يكون الإنسان متميزاً إن لم يكن قارئاً لا يستطيع أبداً وبالتالي كل العلوم والفنون والمسائل التطبيقية والتجربية والتربوية لا تنتج ربما إلا من القراءة وبالتالي فعل الإنسان أن يكون حريصاً على القراءة وأذكر في هذا أن الشيخ علي الطنطاوي كان متميزاً بهذا المقام فيقول كنت نهماً في القراءة أحبها محبة عجيبة حتى أن المال الذي لدي لا يكفي لشراء الكتب ولا يمكن أن أشتري كتبا فصرت أستأجرها استئجاة يقول أذهب إلى المكتبات وأنظر إلى الكتب التي تعجبني وأستأجرها لمدة يوم أو يومين وأخذها وأقرأها وألخص ما فيها ثم أعيدها يقول وصل الأمر بي في بعض الأحيان إلى أنني أدخل بيوتات معينة وأرى فيها مكتبات فأطلب من صاحب البيت أن يؤجرني المجلس لمدة يوم أو يومين فأغلق على نفس الباب ومعي طعامي أذهب إلى أداء الصلاة وأعوذ إلى الكتب إلى أن ألتهم كل ما فيها من معلومات هذا التميز عند هذا الرجل جعله فعلا علم وعلامة في كثير من الطروحات التي يطرحها رحمه الله ولو أن يعني البعض يخالفه في بعض طروحاته لكن نقول أنه كان متميزا في المامه بالكم الهائل من العلوم بسبب تميزه في القراءة هناك تميز أخير لعلي طبعا إذا كنا نقول عن القراءة فلا يعني يمنع أن نعرج ولو قليلا على قضية التأليف على قضية التأليف فإن هناك من تميز بالتأليف فابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى تميز بالتأليف بشكل غريب فقد ألف كتابا أسماه الفنون في أكثر من أربعمائة مجلد أربعمائة مجلد وهذا ال ال الكتاب فقد ولم يبق منه إلا مجلدين إثنين مطبوعين ممن تميز بالتأليف كذلك الإمام الطبري المفسر المؤرخ المعروف فإن تلامذته جاءوا إليه وقالوا له نريد منك أن تكتب لنا ما تلقيه علينا في التفسير فقال أوفيكم جلد؟ قالوا في ماذا؟ قال في أن نكتب التفسير في ثلاثمائة مجلدة قالوا إننا نعجز عن ذلك قال سبحان الله لقد ماتت الهمم فقال نختصره إلى ثلاثين فجعله في ثلاثين مجلد وهو الموجود الآن لاحظ اختصر وكذلك تكرر الأمر معه في التاريخ فقال إن التاريخ أعتقد أنه يحتويه مئة مجلد فقالوا إننا نعجز عن ذلك كذلك فقال ذات العبارة ثم اختصره في عشر او 11 مجلدة وهو الموجود والمطبوع في السوقي الآن كذلك عندما ترى شيخ الإسلام بن تيمية في كتبه ومؤلفاته العظيمة الضخمة الكبيرة الآن كتب شيخ الإسلام يحقق المجلد الواحد فقط يحقق ويعلق عليه ويحصل عليه صاحبه يحصل صاحبه على شهادة الدكتوراه فيسمى الدكتور فلان وهو ماذا فعل لم يأخذ إلا كتابا ليضفي عليه بعض التعليقات البسيطة اليسيرة لم يؤلفه ابتداء لم يكتبه ابتداء ومع ذلك حاز أعلى الدرجات العلمية فكيف نقول في ابن تيمية عندما نرى هذا الكم الهائل من الكتب التي ربما من عمق ما فيها من العلم والمعلومة ربما تقرأها مرات ومرات وتحذر ذهنك كرات وكرات حتى تستطيع أن تستوعب ما كتب من عمق ما كتب فهل نقول ان ابن تيمية يحمل مئة شهادة أو مئتي شهادة الدكتوراه أنا أقول أنه أكبر من ذلك بكثير أحبة الكرام نختم هذه المسائل أو مسائل التميز أو تجارب التميز لضيق الوقت بالتميز الأخير ولعل خاتمة هذا العرض بهذه المسألة لها مغزى ولها هدف لعلكم تفهمونه أو تعرفونه التميز في التوقف على الله سبحانه وتعالى التميز في التوكل على الله سبحانه وتعالى تمثل في صور كثيرة منها ذاك التميز الذي عرف عن ألب أرسلان رحمه الله تعالى فإن ألب أرسلان كان زعيماً لمناطق شمال العالم الإسلامي فيما يحاذي مناطق تركيا الآن وجاءته الأخبار أن أوروبا عن بكرة أبيها قد, قد حشدت كم هائل من الجنب ومعاونيهم لاكتساح العالم الإسلامي وهذا الكم الهائل من الجند فاق نصف مليون جندي ومعاون وقد تقاسم زعماء هذا الجيش العالم الإسلامي فيما بينهم فهذا الزعيم له مصر وذاك الزعيم له الشام والزعيم الثالث له العراق وهكذا عندما اقتربوا من منطقة ألف أرسلان وإذا به يجمع قادتهم ويجمع جندة ويحسيهم وإذا بهم لا يتزجاوزون خمسة وعشرين ألفا فكيف يجاب بهذا العدد اليسير البسيط ذو العدة اليسيرة والعتاد اليسير هذا العدد الضخم وهذا الجيش العرمرم من النصارى الذين قدموا من أسقاع بلاد الصليب فكيف يجابهم هل ينهزم هل يستسلم هل يقول لا طاقة لي بهم لا قدرة لي عليهم لا إنما قال نتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن توكل على الله فهو حسبه وجمع الجند وخطبهم وقال أنتم أحرار من أراد أن يذهب فليذهب ومن أراد أن يبقى ليبحث عن الشهادة فليبقى ولم يذهب أحد ثم بعد ذلك علم الجميع بهذا الخبر من خلال تناقل الخبر أي جميع البلاد الإسلامية ولكن التهيئة لإمداد هذا الجيش الصغير بإمدادات إضافية كانت تحتاج إلى وقت والروم قد قدموا وكادوا أن يصلوا وبالتالي توكل ألب أرسلان على الله سبحانه وتعالى وقرر خوف المعركة وفعلاً خاض المعركة وإذا به ينتصر انتصاراً غير متصوراً وغير متوقع وإذا به يرى أمام ناظريه زعيم الجيش أو قائد الجيش والقاده الذين يرافقونه كلهم أسار مقيد الأيدي وكلهم بين يديه ينتظرون منه الشفقة والرحمة وبقية الجن أي الروم قد تفرقوا شذر مذر وبقية أهل الإسلام قد جلس جلسوا لماذا جلسوا؟ تعبوا من الضرر تعبوا من القتل كل منهم كان يشكي يشكوا من يده لماذا؟ من كثرة ما قتل من هؤلاء النصارى إذن أحبة الكرام هذا الرجل الذي هو ألف أرسلان قد تميز بالتوكل فهل فعلا نحن تميزنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أقول ينبغي علينا أن نزداد توكلا على ربنا كلما ادلهمت الخطوب وكلما ضربتنا الأمم عن قوس واحدة فينبغي أن يكون تمسكنا, بتوك... تمسكنا بتوكلنا أكثر وأكثر من الأوقات التي نعيش فيها في رخاء لماذا؟ لأن وقت الشدة هو من الأوقات التي يلجأ فيها الإنسان إلى ربه وللأسف الشديد نجد الكثير والكثير من الناس في هذا الزمان على عكس ذلك تماما فكلما زاد حرب أهل الأعداء على الإسلام كلما زاد هؤلاء بعدا عن الله سبحانه وتعالى ويأسا من رحمته وقلة في التوكل عليه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما قلته حجة لي ولكم وليس حجة علينا انه ولي ذلك والقادر عليه وفي ظرف الدقائق اليسيرة قبل الإقامة أريد أن أجيب على تساؤل سؤالين فقط حسب ما يسبح به الوقت أقول بالله التوفيق يقول السائل أحيانا أحس أن عندي طاقات وأستطيع أن أتميز في, أتميز في عمل ما ولكن أخاف من الرياح وأيضا من حب الرئاسة فما الحجم للأمثل في هذا المقام أقول لك أيها الأخ الفاضل إن الشيطان يحاول ويبذل وهذه المحاولة والبذل في سبيل ألا تتميز لأنك انت تميزت كنت محاربا له انت تميزت كنت داعيا إلى الحق الذي يحاربه وبالتالي فهو يبذل جهده في سبيل أن تكون متميزا فلا تكون مطيعة له ولا تكون سائرا على منهجه يقول السائل يقول فأنا شخص متخصص علميا وحيث أن هذا التخصص له بيئات تطبيقية تجعل من مني مفعلا لهذا التخصص ومطبقا له ولأنني أعمل الآن بمجال عمل مغاير لتخصصي لحد كبير فأنا أشعر بأني خسرت سنوات من عمري وجهدي وذلك يغير صدري كثيرا علما بأني شخص متميز في عملي وملفت للأنظار لأنظار رؤسائي فماذا تنصحني تجاه تخصص هذا علما بأنه بأن فرص العمل بهذا التخصص تتطلب زيادة في ساعات العمل هذه المسألة يا أيها الأخ الكريم مسألة وللأسف الشديد ليست خاصة بك أنت بل توجد عند الكثير والكثير ولذلك استغل الغرب هذا الجانب وبدأ يستقطب طاقات العالم الإسلامي ويفتح لها مجالات تخصص حسب تخصص ذاك الإنسان وطلبه ورغبته ويهيئ له الفرص حتى يقطف الثمار هو ويمتص رحيق هذا الذي بدل جهدا طويلا وعملا دؤوبا في سبيل الوصول إلى جمع أو في سبيل الوصول إلى هذا التخصص فأنا أقول ابذل جهدك وحاول إقناع من تستطيع إقناعه حاول أن تنتقل إلى عمل آخر حاول أن تبدأ في البحث عن عمل إضافي في مجال آخر في شركة أخرى لعل الله سبحانه وتعالى أن يفعل تخصصك لتنفع أمتك بعد ذلك يقول هل التمييز عام لكل أحد أم خاص بمن عنده مواهب؟ كل منا عنده مواهب كل شخص عنده مواهب ولكن وللأسف الشديد الكثير والكثير من هذه المواهب مدفونة, مدفونة. والسبب في ذلك سببه السبب الأول ما في أحد يحييها يظهرها يبرزها والسبب الثاني ضعف ذاتي في ذواتنا عن أن نبحث عن من يفعل فينا هذه المواهب ويظهرها ويبرزها وإلا فلو وجد الحرص عندك أنت والحرص عند غيرك لتفعيل هذه المواهب فثق تمام الثقة أنك ستكتشف في نفسك أموراً كنت عنها غافلاً يقول ما الطريقة المثلة التي تميز الشاب الملتزم في مجتمعه أنا ذكرت في تعريف التميز هذه الصورة وأن يكون متميزاً في ذاته بسلوكه وأخلاقه بمنهجه بدعوته أن يكون متميزاً في إبداعه الدعوي أن تكون له بصمات ظاهرة على مجتمعه الذي يدعو فيه فإن هذا هو التميز الذي ينبغي أن يكون عليه الشاب المسلم يقول هل من صورة متميزة في حفظ القرآن وفي حلقات تحفيظ القرآن أعتقد أن المحاضرة الأولى عن التميز في حفظ القرآن يوم السبت الماضي ولكن لعلي أذكر لك مثال واحد في التميز في حفظ القرآن ولعلي أختم به هذه المسائل أو هذه القضايا في الكلية يكون عدد الطلاب في القاعة كبير فيبدأ الأستاذ يحضر الطلاب يبدأ في تحضيرهم واحد اثنين ثلاثة ربما يكون عدد الطلاب مئة فالتحضير أحيانا يستغرق عشر دقائق عشر دقائق هذا التحضير الذي يستغرق عشر دقائق في خمس محاضرات يوميا معناه أن هناك خمسين دقيقة قريب من الساعة كلها عبارة عن وقت ضائع أحد الأشخاص قرر أن يحفظ القرآن في هذا الوقت الضائع فقط لا غير فكان يفتح المصحف يحضر نفسه هو, هو أول واحد ثم بعد ذلك يفتح المصحف يحفظ آيتيين ثلاثة أربع في التحضير الآخر يراجعها في الثالث يراجعها في الرابع وإذا به قد أن أنهى جزء مما قرر وبعد مضي أربع سنوات وإذا به يحفظ القرآن كاملا أليس هذا تميز؟ أقول تميز أليس هذا محافظة على الوقت؟ أقول تميز في المحافظة على الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحفظون كتابه وأن يعملون بما احتواه هذا الكتاب العظ والذي عليه وجزاك الله خير شكر الله لفضيله الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته ونحيطكم علما بان حقوق هذا الاصدار محفوظه من جديد التقوى اتصلنا عند هربي الفخم ابو 15 اتصلنا نحن نشبعك حتى تنتهي متى تنتهي تضب على مفتح ولا هدجه ولا تيش كل بينه وبين عداوه اتصل الناس جميع المعامير مشغولون اتصل الناس بعض الناس حجه في العلمه الناس حجه في التباس اتصل الناس الماده السمها مندي مثل ماده السمها مضبي ها لازم تغذي روحك يا متصل بغذال بدال الناس يا الروح الليامتها والنفس تتبع هواها تهتم بغذ الجسم بالحاح ووضوح كل المطاعم عارف المحتواها وكم واحد يلقى على الأرض مطروح وسباب شره مع التكد ملاها وسلك اتصاله معهل العلم مجروح الروح مهملها وتارك دواها صح الزالب هذه المحاضرة عنوانها اتصل نصل ولا يسلمان اتصل اتصل اتصل اتصل, اتصل. ليس بالنوم التاء ان الاخوان يعرفون اتصل نصل ولا لا التصل نصل عند اتصل نصل عندهم برجر وري في كنتاكي اي اتصل نصل لا لا هذه اتصل تصل صدى التقوى بالرياض تتقدم اتصل اتصل <تصال> كيف الانسان يتصل بالله سبحانه وتعالى اتصل تصل في النهار اتصل بالله وفي الليل اتصل, اتصل بالله وفي بيتك تصل. بالله وفي مكتبك اتصل بالله وفي سوقك بالله ومع زوجتك اتصل بالله اتصل ومع اولادك اتصل. اتصل بالله ومع اصدقائك اتصل بالله ومع جماعتك اتصل تصل. اتصل اتصل إننا ركبنا قاطرة الحياة والقطار يسير إلى الآخرة فسواء وقفنا في القطار أو جلسنا فإن القطار ناض وسوف يصل, وسوف يصل وسوف وليس لهم حط لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم إنهما محطة الوصول لكل مسافر عبر حياة قصير فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيما زفير لهم فيها زفير وشهيق ينادون من شعابها بكيا من تراد في عذابها يا مالك قد أسقلنا الحديد يا مالك قد نضجت مننا الجنود يا مالك قد تفلدت مننا الكبود ا مالك واخرجنا من الغافلين ومن الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا, إلا ما من سندس واستبرق متقابلين ويحلون فيها ساور من ذهب ولؤلؤا نزع من قلوبهم الغل والحسد والهم والحزن يبلغهم ربهم السلام سلاما قولا من الرب الرحيم اتصل تصل, اتصل تصل اتصل اتصل محاضرة اتصل للشيخ اتصل سليمان اتصل الجبيلان اتصل والشيخ اتصل صالح الحمود مع مقاطع مختارة لعدد من المحاضرين رحب الدار وخزنة الجنة يحيونهم بالسلام من جديد التقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا نظا حرها شديد <تصفيق> عليها ألف سنة حتى أحمر ثم أحمي عليها ألف سنة حتى بيضة ثم أحمي عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة سوداء مظلمة فيها لغة وفيها سقر جركات فيها العذاب الأليم فيها حميل وفيها شمور فيأتي من قفت موازينه أخذ كتابه بشماله يقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية أين باله ما أغنى عني ماليه أين سلطانه هلك عني سلطانيه أمننا من سيقال له أخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة دروها ستدعون ذرعا تسلكوا اهل تنض الجنودهم ويزداد ال امه ويزداد عذابه وحسرته من نزح ذحل النار وادخل الجنه فقد فاز الجد جار ابينا الاول الحلوه الخضراء انها فلا تعاش بعدها أبدا انها الراحه فلا شقاوت بعدها أبد إنها فضل الله ورحمته وجزاؤه للأضرار لا يحونون لا يزونون لا يبأسون لا يهرمون هنود فلا موت يا أهل الجنة, الجنة. فيها ما لعين الرات ولا وذل سمعت ولا خطر على غلب بسر هي النوق المتقين هي رغبة الصالحين هي محبة الأولياء يقنب سيد المرسلين بطعت جلد. لأجلها الأسلام وبيع الآباء والأبناء إنها دار عباد الله المتقين نعيم لا ينطق قرة عين لا تزون ومن ذلك كله أعظم نعيم وأكرم نعيم لهم ما يشارون فيها ولدينا مزيد ما رأوا نعيما أكرم ولا أجب ولا أعظى من جل جلاله فتغطي رؤيته والنظر إليه كل نعيم قد تنعم به في الجنة يا أهل القرآن يا من أهل الله وخاصته يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وردن كما كنت تردن في الدنيا وردن فإن تمازلتك أنت آخر آية لما شضيح بهم لله لما ملوا كلاما لما ملوا كلاما لما ملوا كلاما للفردوس بشرى وأبشر بالنعيم المستديمي فإن تدعى إلى الفردوس بشرى وأبشر بالنعيم المستديم وأبشر بالمقام مع الحواري لهم نور يضيء دجل عتيم وأبشر بالمقام مع الحوار لهم نور يضيء دجل عتيم فأنعم بالجزاء من الكريم فلا تسأل عن الأفضار حسنا ولا تسأل عن الخير المقيم وإن تدعى إلى نار تلقى فيابوس المساق إلى الجحيم الجنة والنار الجنة والنار محاضرة للشيخ عصام بن عبد العزيز العويل وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة عشر